فَبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بأغير حق وقولهم قلوبنا غُلْف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل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 يهِمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ الضَّلَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا